بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله او ظلموا ان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 ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوب إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ إِلَّا اللَّهُ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 فَسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الله أو ظلموا أن فَسَأَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ لم يصرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله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 بسم الله الرحمن الرحيم. وتوابوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوابوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوابوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا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 قُلْ يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رَحْمَةِ الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم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 وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون